موقع رياض القرآن يقدم يقعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلت من قبلكم سنة في الأرض فالضراء كيف كان عاقبة المكرمين هذا بيان للناس وهدى وموئلة للمتقين.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 وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين أم ان أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد قلتم تمنوا نرموا من قبل ان تلقوه فقد رايتم وانتم تنظرون <تصفيق> وما محمد الا رسول الا رسول قد خلت من قبله الرسل ابي ما او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسجد الله شاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاب ابن منها ومن يرد ثواب الآخر وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مهجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد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 والله يعيق صدق وكي من نبي قاتل معه ربيون كبير فما وهنوا بما اصابهم في سبيل الله وما ضربوا وما سكانوا الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا غذل لنا ذنوبنا وإسرابنا بامرنا ويبت قدامنا ونصرنا على قوم الكافرين فآتاهم الله دواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب وما كان قوله الا ان قالوا ربنا اغفر ذنوبنا واسرابنا في امرنا وذبت على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين